وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَقْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ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 انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وما انتم لها واردون لو كان هؤلاء يا لها ثم ما وردوها وكل فيها خالدون